نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية وما ذكر المؤلف عن النهي عن موالاة الكفار واتخاذهم أولياء قال أثابه الله ومما قدمنا من أن سبب النهي عن موالاة الأعداء هو الكفر يعلم أنه إذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلا ينهى عن تلك الموالاة لتخلف العلة الأساسية كما جاء في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ثم قال بعده وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فلما تخلف السبب الأساسي في النهي عن موالاة العدو الذي هو الكفر جاء الحث على العفو والصفح والغفران لأن هذه العداوة لسبب آخر غير الكفر وهو ما بينه قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فكان مقتضاها فقط الحذر من أن يفتنوه وكان مقتضى الزوجية حسن العشرة كما هو معلوم وسيأتي زيادة إضاح لهذه المسألة عند هذه الآية إن شاء الله تعالى وقد نص صراحة على عدم النهي المذكور في خصوص من لم يعادوهم في الدين في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم الآية قال صاحب التتمة أذابه الله وللموالاة أحكام عامة وخاصة وقد بحثها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عدة مواضع من أضواء البيان منها في الجزء الثاني عند قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقد أطال البحث فيها ومنها في الجزء الثالث عرضا ضمن قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وبين روابط العالم الإسلامي بتوسع ومنها في الجزء الرابع عند قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء الآية ومنها في مخطوط السابع عند قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم وأحال فيها على آية الممتحنة هذه ومنها أيضا عند قول الله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وأحال عندها على مواضع متقدمة من سورة شورى وبني إسرائيل ومنها في المجادلة عند قوله تعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وفيما كتبه رحمة الله تعالى عليه بيان لكل جوانب أحكام هذه الآية قال صاحب التتمة غير أني لم أجده رحمه الله تعرض لما في هذه السورة من خصوص التخصيص للآية بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم أسمع منه رحمة الله عليه فيها شيئا مع أنها نص في تخصيص العموم من هذه الآية وسيأتي لها بيان لذلك عندها إن شاء الله ثم قال أثابه الله تنبيه رد أهل السنة بهذه الآية وأمثالها على المعتزلة قولهم إن المعصية تنافي الإيمان لأن الله ناداهم بوصف الإيمان مع قوله ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فلم يخرجهم بضلالهم عن عموم إيمانهم ويشهد لهذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل قوله تعالى يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرون يثقفوكم أي يدركوكم وأصل الثقف الحذ في إدراك الشيء وفعله والرمح المثقف هو المقوم قال الراغب ثم يتجوز به فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة قال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقال فإما تثقفنهم في الحرب الآية فهذه نصوص القرآن في أن الثقافة بمعنى الإدراك وقوله تعالى ان يثقفوكم يكون لكم أعداء الآية نص على أن العداوة وبسط اليد واللسان بالسوء يكون بعد أن يثقفوهم مع أن العداء سابق بإخراجهم إياهم من ديارهم فيكون هذا من باب التهييج وشدة التحذير وأن الذي يكون بعد الشرط هو بسط الأيدي بالسوء لأنهم الآن لا يقدرون عليهم بسبب الهجرة ومن أدلة القرآن على وجود العداوة بالفعل لدى عموم من دون المؤمنين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ود ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فقوله من دونكم يشمل المشركين والمنافقين وأهل الكتاب وقوله ود ما عنتم أي في الحاضر وقوله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لم يتوقف على الشرط المذكور في قوله إن فهم أعداء وقد بدت منهم البغضاء قولا وفعلاء وعلى هذا تكون الآية إعلان المقاطعة بين المؤمنين ومن دونهم وقوله وودوا لو تكفرون قد بين تعالى سبب ذلك بأنه الحسد كما في قوله ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا إلى قوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الأرحام تستعمل في القرآن لعموم القرابة كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقوله جل وعلا يفصل بينكم أي تتقطع الأنساب بينهم كما بينه تعالى بقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقد بين جل وعلا نتيجة هذا الفصل بينهم يوم القيامة في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقوله في موضع آخر وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤي، فعمت جميع الأقارب وبينت سبب الفصل بينهم وما يترتب عليه وهذه الآية خطاب للمؤمنين في ذوي أرحامهم من المشركين كما في قصة سبب النزول في أمر حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه في إرساله الخطاب لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التجهز لهم ومفهوم الوصف في أول السياق عدو وعدوكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يدل بمفهوم المخالفة أن اولي الأرحام من المؤمنين قد لا يفصل بينهم يوم القيامة ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وقوله تعالى في دعاء الملائكة من حملة العرش للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وهذه الآية بيان واضح في أن روابط الدين أقوى وألزم من روابط النسب وهذا المعنى بالذات تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه الكلام عليه عند قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والآية التالية بيان واضح لحقيقة هذا المعنى وشموله في جميع الأمم وهي قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية غير أن ندعو ذكرها إلى لقائنا القادم إن شاء الله لتصرم هذا الوقت دونه فحتى نلقاكم أيها المستمعون الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته